Oh. <laughs> رب القدرة رب الكون رب الفطرة رب اللون رب الك رب العزة رب الرحمة منه العون رب القدرة رب الكون رب الفطرة رب اللون رب رب الكابدي رب لا إسدِ رب الجبار هو الرزق والقهار اسم الماجد أحد واجد لا تغفى عنه الأسرار هو القادر والجبار هو الرزق والقهار اسم الماجد أحد واجد لا تغفى عنه الأسرار وأمل ألبك بالإيمان وجعل دماغك يشكي واجع وخلي طماك بالرحمة توب لربك يا إنسان ومل ألبك بالإيمان وجعل دماغك يشكي واجع وخلي طماك بالرحمة. ارحم يا ارحم الراحمين واستر علينا تب علينا اغف عنا انت الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك وما شكرناك حق شكرك تبنا اليك عدنا اليك تبنا اليك يا الله